ومكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم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 وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ بَلْبَذَّلَ لَهُم مَّا كَانُوا يَخْشَوْنَ مِنْ قَبْلُ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ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 وَالْخَاسِرُونَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِنَقَائِ الله حَتَّى إِذَا جَاءَتْهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُوا يَا حَسْرَتَنَا قَالُوا يَا حَسْرَتَنَا عَلَى مَا فَرَّطْنَا فِيهَا وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ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 111. قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون 112. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا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 حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع ذابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين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 ولا تضر الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه وما عليك من حسابهم من شيء ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين وكذلك فتن بعضهم ببعض ليقولوا هؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين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 وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجن مسمى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 وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهِ أَنَّ تُبْصِرَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِن تَعْدِلِ الْقُلَّ عَدْلُ اللَّهِ لَا يُقْضَى مِنَّا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 كَالَّذِي اسْتَوَتْ عَلَى الشَّيَاطِينِ فِي الْأَرْضِ حَيْرَانَ لَهُ أَصْحَابٌ يَدْعُونَهُ إِلَى الْهُدَى اتِنَا قُلْ إِنَّ هدى الله هو الْهُدَى اللَّهُ وَالْمُدَى وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ رَبَّ الْعَالَمِينَ وَأَنْ أَقِيمُ الصَّلَاةَ وَأَتَّقُ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 وهو الحكيم الخبير وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ظلال مبين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 إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين وحجه قومه قال أتحاج قد هدىني ولا أخاف ما تشركون به، ولا أخاف ما تشركون به إلا أيشأ ربي شيئاً وسع ربي كل شيء إلا علم فألا 119. وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا 110. فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون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 وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيا وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين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 ولو أشرطوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون 112. أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فَإِنَّكَ فُرَّ بِهَا هَؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَلَّا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ هُوَ الَّذِينَ هَادَى اللَّهُ فَبِهِ ذَهُمُ وَلَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ وَمَا قَدَرَ اللَّهُ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِنْ شَيْءٍ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 119. يقولون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون وَهَٰذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَمًا قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهَا وَلَلَّغْوِ تَنذِيرًا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ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 111. ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم 112. وما نرى معكم شفعاءكم الذين دعمتم أنهم فيكم شركاء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 مترابِو ومن النخل من طلَعِقٍ وانُدانِيَةٌ وجنَّات وجنَّاتٍ من أعمَابِه وزيتون وضُرُهم ما نُشَبِّهُ وغِير مُتشابِه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 ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبل ما كانوا يؤمنون وحشرنا عليهم كل شيء قبل ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون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 ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوا وليقترفوا ماهم مقتلفون أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكْمَهُ وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ إلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا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 119. كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون 110. وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون ويوم يحصرهم جميعا يا معشر الجن قل استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم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 إنكم يقصون عليكم آيات ويُنذرونكم لقاء يومكم ماذا؟ قالوا شهدنا على أنفسنا وغرّتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. ذلك أن لم يكن ربك مولك القرى بظلم وأهلها غافلون ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون وربك الغني ذو الرحمة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 119. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون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 ولو شاء الله ما فعنوا فذرهم وما يفترون وقالوا هذه أنعام وحرس حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظورها وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ذُهُورُهَا وَأَنْعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءً عَلَيَّ كَيْفَ يَجْعَلُونَ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ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 وهو الذي أنشأ جناتاً معروشاتاً وغير معروشات و النخل والذرع مختلفاً أكله والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كنوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا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 ثمانية أزواج من الظأن اثنين ومن المعز اثنين قل آذكرين حرم أم الأنسين أم اشتملت عليه أرحام الأنسين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل آذ ذكرين حرم أم الأنسيين أم اجتملت عليه أرحام الأنسيين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 قُلْ لَأَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إلَيَّ مُحْرَمًا عَلَى طَعَمٍ يَطْعَمُهُ إلَّا أَيْكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا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 قل هل عندكم من علم فتخرجوا لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرسون قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين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 قل تعالوا أتنوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس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 ذلكم وصعكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا الشبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصعكم به لعلكم تتقون ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتقصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بنقاء ربهم يؤمنون وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه والتقول علَكُم تُرْحَمُونَ أَن تَقُولُ إِنَّمَا أُنْزِلَ الْكِتَابُ عَلَى قَائِفَتَيْنِ مِن قَبْلِنَا وَإِن كُنَّا دراستهم لغافلين أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة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 فلينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك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 ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لنست منهم في شيء انما امرهم الى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون من جاء بالحسنه فله عشر امثالها